رَبُ المشرقين وَربَبّ المبَ فَبأَ آلَاء رَبّك ما تُكذذب مَجل البَحرين يلتقان بَهُماَا برزخُ لا يبغيا فَبأَ آ بكم تُكَّبَ يَخج مِنهُ مَن لؤل وَمَرج فَبأَ آلَ إَبّكم تُكَذبَ وَلَهُ الجَوالِمُن شَاتُ فيِي البَحركَ الأْلَ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 لا تَفُذونَ إِلاا بِصُفَ فَبِأَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذذِبَ يُرْسَلُ عَلَْكُ ماَا شوظُم مِ النارَنُ حَاسُ فَل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 فيَوْمَئِ بِمَا يُسْألُ عَزًا بِهِ إِ سُ وَلَا جَ فَبِأَ آلَ يُبِّكُمَا تُكَلذِبَ